بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كتاب أنزلناه إليك لتخري الناس من الظلمات إلى نور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِخَوْمِهِ الْكُرُونِ إِمَّا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا أَجَأْتُمْ مِنْ آلِ فِرعَونَ يَسُومُنَكُمْ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُلَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ ظَلَامٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَאِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَرَبِّي حَمِيدٌ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 هُوَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنْتُمْ بِسُلطَانٍ مُبِينٍ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 وما لنا ألا نتوكل على الله وَبَدِّهَ دَانَا سُبُلَنَا وَلَا نُصْبِرَنَّ عَلَى مَا آبَيْتُمُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يثيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَبْعَفَ أُولِي الَّذِينَ التَّكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَلْتُمُّ مُغْنُونًا عَنْ نَامِعَةٍ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَذَا نَالَ اللَّهُ لَهَذَا إِنَّا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 فأخرج به، فأخرج به من الثمرات لفقلكم، وسخر لكم الفلك لتدرى في البحر لأمله، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر داء بين، وسخر لكم الليل والنهار.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 فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا أَسْكِنَا مِن دَارِنَا وَارْحَمْنَا بِوَّادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ نُقَرِّبُ بَيْتَكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ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 ربنا وفري ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبنا الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبوصار مُصْعِدِينَ مُقْنِعِ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَجِدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأُنذِرَ مَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُونَ لَذِيْنِ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَسْلِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُدِبَ دَاعُوتَكَ وَنَتْبَعُ الرُّسُلَ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من ذوان وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وَقَدِ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ دَوَ اللهِ مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَال فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَاصِرٌ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 يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا قول للناس وليذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد